له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الترى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُذُوا إني, إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هدى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 وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ ذَهَبَ حِلَاءُ إِلَى أُمِّهِ كَمَا يُوحَى أُلْقِيَ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذِفَ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عيني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 واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا لَهُ قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قَا لا تَخَافَ إِنيِي معَكُمَا أَسْمَع وَأَرَ فَأتِيامُ فَقُول إِ رَسُونَا رَبِّكَ فَأَرْس الْمَعنَك فَأَسِ الْمَعَنَابَنِي إِسرائلَ وَلَا تُعَِّبَون قَلِ إكَ بِآيَةٍ مِ الرَبِك وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي آتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قانع علمها عند ربي في كتاب الله لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء وانزل من السماء ماء خرجنَ فخجنَ بِه أَزْواجَم مَِّبَات شَت كلُ وَع أن عامَكُمْ إِ فيذَِكَ لآيات لؤُونهَا مِنهَا خَلَقناكُْ وَفِيه نُعيدكُم وَمنِنه نُخرجكُ تَارَةً أُخْرى وَلاقدََ أرَينهُ آياتِنَ كُهَا فَكَذَّبَ وَأَب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 فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا عن الله كذبا فيسحتكم, فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المثنى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعنا قالوا يا موسى انما ان تلقي وان ما ان نكون اول من القى قال بل الانقو فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم يخيل اليهم من سحرهم تسعى فاوجس في نفسه غيفه موسى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 قال امنتم له قبل ام اذن لكم انه هو لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع عن ايديكم فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف وله صلبنكم في جذوع نخل ولا تعلمن اينا أشد عذابا وابقا قالوا لنؤثرك لن على ما جاء انا من البينات والذي فطرنا فقضى ما انت قض انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السقم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 ان ك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اصْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ مُوسَىٰ مَا مَنَافِعُهَا ۖ كُلَّ مَعِينٍ ۖ كُلَّهُ قَاصِرٌ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ يا بني اسرائيل لقد انجيناكم من عدوكم قد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم ووعدناكم جانب الطور الايمن ونسلنا عليكم المن والسلوى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ